وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِرَاءٍ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْهُ سُورَى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا البسط فتقعد مَلُومًا محسورا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 كل ذلك كان فيئه عند ربك مكروه